نعم، فقد تحدثنا في اللقاء السابق عن اتمام الصفوف وذكرنا قول النبي صلى الله عليه وسلم اتموا صفاً الاول فالاول والامر للوجوب كان هناك أطفال في المسجد وجب ان يتم بهم الصف ولكن لا يكونوا لا يقولون خلف كما اما ان يقرد لهم صف في المؤخرة مع عدم اتمام الصف الاول فهذا فيه عدد من المحظورات المحظور الاول تحمل الايه والوين على مخالفه أمر النبي صلى الله عليه وسلم على الاطلاق الصف الاول المخالفه الثانيه تجميع الاطفال بجوار بعضهم البعض في مكان واحد يؤدي الى التشادر والتشويش على المصليين المخالفة الثالثة أنه نعطي فرصة للبسادة والمتأخرين أن يأتي متأثراً ويعلم أن مكانه في الصف الأول محدود وربما جاء بعضهم وهذه مصيبه فواجه أبداً في الصف أو شاباً من أشبال المسلمين فيسحبه إلى خلف الصف ويقف أمامه مكانه وفي هذا ايضا مخالفه صريحة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من سبق الى مباح فهو احق به ارض المسجد مباح للفلسفه فالذي يسرق الى مكان من المسجد مباح ومشاعر الجميع فهو أحق به لا ينبغي ان يؤخر عنه هذا وغير من الحديث التي يمكن ان تحمل الى قال لا امر النبي صلى الله عليه وسلم اليوم نتحدث ولكن قبل ان نبدا ما اللي هنتكلم عنه طبعا رؤيا بتاع العام وعمره خلاص دخلنا على قريب ان كان غدا رمضان يبقى صلاه الروح من اليوم من يتقبل ومن غدا تبدا من مين مين. من, من, من الغد بعد صلاة العشاء لأن الليله دي تبع مؤتمر ليله دي دلوقتي كده ده تبع ايه تبع مؤتمر قال نقوم أيام رمضان كلها إذا صلاة الروح من انت انت مولانا طعم الشيخ حد هو اور رمضان حد عرف يعني خلاص باذن الله عايز رمضان صوره تكون من الغد ااا حيكونا هلاقي في وقته كلامنا عن الأحكام الصلاة حول متابعة الامام النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا تقدم اليهود المسلمين لا تسبقوا الإمامة ولا تساوون. لا تسلقوا الإمامة ولا تساوون. إنما جعل الإمامة ليكتمل به. فإذا كبر فكبر. رحمه الله. الله أكبر. الله أكبر قال عليه ان الله لا ينفع اسمه ويقول قد منه ولا ينفع حتى التوحيد وقل معا اذا كبر فكبروا واذا ركعوا فركعوا واذا قال سبحان الله وبحمده تقول من ولك الحمد اذا جعل الايمان ليكتمل يبقى حال الماموم مع المئمنين انه تابع لك بعد رفع ما يرفع بعد شكر ما يسعي الصحابه كان يقول اذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمل لا نزال وقوفا حتى يقع صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نحر سجودا اجمعين يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يحط جبهته على الارض خالص واحنا فيه وبعدين بعد كده ايه نسدل بعده وذكرنا قبل ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم هل قال فيه ان يخشى ان يضعها حتى قبل الامام ان يحضر النظر السمره حمار او يجعل صورته صورة حمار يبقى متبعه لمن يقود واجبه ولا ليس مساواه الإمام فمن سوى امامه أو تابقه بقول صلاته بقول صلاته طيب ومن تابع الامام فصلاته صحيح ومن تاخر عن الامام حتى ينتقل الى الركن التالي يعني الطب مثلا هل ركعه ورن يمان وبعدين الامام قال سمع الله لمن حمل فلن يجد راكعا لحسم الايمان انتظر وسجد ولن يسجد راكعا لو حصل وانتقل الامام الى الركن التالي قبل ان انتقل انا الى الركن الاول بطوله الركعه التي حدث في هذا الامر واضح الصوره ولا لو فرضت الامام ساجل. رفع الامام من سجودي وجلس بين السجتين وليس ثالث سرحت سيدي الجلالة فضاني سلاجنا سمير مهم أنني ستاني والإنجلس من السجدين وخلص السجد ويسجد تاني أو خلص الجلوس وسجد تاني وأنا في سجد السجد الأولى فقد بطلة الوافعة التي حجف فيها إيه؟ هذا الأرض وضح المسألة يا خلا وضح يبقى للمأمون معلم في الحالة أرضا إما أن يتابع وده هو ايه السنن واما ان يتساوي وبهذا تنقض صلاة واما ان يسبقه وبهذا ايضا تنقض صلاه واما ان يتاخر عنه حتى ينتقل الى الركوع الذي بعده ذلك وهذا تنقض به الركعه التي حدث فيها هذا الامر حتى لو جاب شيء نعم حتى لو ما هيجيب حضرتك انا ساجد حتى لو جابوا بسرعه ما حتى الايمان الان انتقل اصلا الى الركن الجديد حتى ممكن. لو جابوا بسرعه بطلت الركعه حتى لو جابوا بسرعه لان كده انتقل الايمان وهو مامور بمتابعه الايمان حقوق المتابعه للناس واضح هو حتى لو جابوا بسرعه هو جابوا الايمان انتقل ولا جابوا الايمان لسه موجود بس يعني انا دلوقتي ساجد. الامام رافع جلس بين السجدتين وخلص الجلوس بين السجدتين وساجد ثاني وانا لسه ايه؟ وأنا لسه ساجد لو سهب. خلاص هي بطلت الركعه وهيجيب ركعه سواء سها او تعمد بطلت الركعه وهيجيب ركعة ركعه مكانها يعني افرض ان انا ايه؟ مع الإمام حصل المشكلة دي خلاص بعتبر ان انا كده لسه على ركعه يعني أنا لو كنت جاي مع الامام من اول الصلاه بعتبر إن على ركعة. بعد ما بيسلم الامام بقوم اجيب ركعه الصلاه مسبوق هيفرق ايه بقى انت عامك هيئثم انتها بيسقط للسه بعد ايه بعد الصلاه واضح ها واضح يا والسلام الله